بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض لا إله إلا هو فأن لا تُفكون وإي يكذبون كَفَقَدَ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ يا يَا أَيُّهَا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا مَوْعِدٌ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومن سين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علي وَاللَّهُ الَّذِي أُرْسَلَ لِيَحْفَثُ فِي رُسَّحَبٍ فَسُقِنَاهُ إلَى بَلَدٍ مَيِّثِيٍّ فَأَحْيَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهور والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاجا ومن ويستخرجون حلية تلبسونها وترى الخلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون يوم استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزغوازرة وزر أخرى وإن تبع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستغي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبر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 قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله جنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سودا ومن الناس كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر الله على ليتين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن له وفر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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حذير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور <تصفيق> الذي لنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصف ولا يمسنا فيها لغوبا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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِينَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْ بِكُم مَّن يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ أَخُونَ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِن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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتان ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تتعون من دون الله أروني ماذا خلقون أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلِ الَّذِينَ يَعِظُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا هُمْ مُغْرَمُونَ فَيُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَ إِنْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا رَفِيعًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ دَهْلَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرُ الامم فلما جاءهم نذير ماذا استكبرا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا ولم يسيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا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 Ours the